Alhamdulillah, Rabbin l'anameen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, wa Iyaka nustayin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 قَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يوم الفصل ميقاتهم مجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقون طعام الأثين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم غَلِ الْحَمِيم خُذُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَائِلِ جَهَنَّم ثُمَّ صُبُّ فَوقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ مِنْ عذاب Ya Rabb innaka at-Azizul Karim innaha dha pan kuntum Alhamdulillah, Rabbil Al-Anmin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yomiddin. Iyaka na'budu, Iyaka نصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير Al-Mu-T-Qin Fii Makaam Nabiin Fii Jannaatin Wa Aryun Yalbasun Min Sundus Wai Stabarak تهون فيها بكل فاكهه بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى ووقاهم عذاب الجحيم وَظَلَمَ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لَئِنَّ مَا يَسَّرْنَاهُ بِنِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ